بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيله الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه الماده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولازال الحديث مع عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن رحمه الله تعالى في رده على عثمان بن المنصور الذي يكنى عنه بي بقوله قال المعترض وقفنا عند قوله فصل قال المعترض ولكن هذا الرجل يعني به شهر محمد رحمه وتعالى جعل طاعته ركنا سادسا للأركان الخمسة هذا كما مرن له ماذا يأتي بها شوهاء هذا كذب كبيرا ركنا سادسا للأركان الخمسة كما قال ذلك اخوه لامه وابيه الشيخ سليمان ابن عبد الوهاب حين خطاهم فلم يقبل منهم ونهاه عن سفك الدماء ونهب الاموال فلم يفعل وكان يقول في رسائله ولدعاتي يعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى كان يقول ان علماء نجد كعقداء البدو يعني كرؤساء البدو عشائر في اخذهم العقبات اشبه ما يكونوا بي ريشه نحو ذلك على اهل الغارات فوصى له رجل عاقل من اهل نجد ان قولوا له الوصيه من هذا الرجل الذي يقال اوصى به بكونه عاقلا نشم محمد رحمه الله وصيته ما هي قولوا له ان اهل نجد قبلك ياخذون على الخط لاجل انه لا يحصل لهم كفايه على القضاء كتابه يعني ان القاضي او الكاتب يكتب الشيء فياخذ عليه مقابله انه فقير وقد نص العلماء على الرخصه في ذلك على هذه الحال وعقداء البدو في الغارات ياخذون فيما بينهم ابيض الظهر وليس ياخذونه عليهم قهرا ابيض الظهر لعله كنايه عن الرضا كنايه عن, عن الرضا وانما هو عن تراض منهم عن تراض منهم, منهم على ذلك كذب به عله كلمه عاميه لا ينكره منهم منكر وانت تاخذ الكسبه كلها ابيض الظهر واسوده <تصفيق> يعني لشرف محمد رحم الله تعالى انت تاخذ الكسبه كلها وابيض الظهر واسوده بغير رضى ولا حق ولا مستحق عليهم بل جرت على الله وعلى كتابه ورسوله وعباده المؤمنين فكفرتهم ففكفرتهم وسفكت دماءهم واخذت اموالهم واستباحت بلدانهم وجعلتها باجمعها لعيالك واتباعك واخذت فريضه الله التي فرض من فوق سبع سماوات التي هي الزكاه من فوق سبع سماوات ولم تعطها اهلها يعني اخذها من الناس ولم يضعها في مواضعها بل سعنت بها على سفك دماء المسلمين والسباحه حرمتهم وتاخذ زكاه الثمار ولو ان ثمره الانسان ما تكفي عشيرا ما عليه من الدين اذ هو بحاله يستحق دفع الزكاه اليه يعني تاخذ زكاه الثمار من غير اهلها هذا المراد تاخذها من من غير اهلها ويكون مدينا ويكون مدينه قال ان هو بحاله يستحق دفع الزكاه اليه بل قد يتدينها لهم فخالفت العلماء الامناء وخالفت الرسول صلى الله عليه وسلم جهارا حيث بعث معاذا الى اليمن في وصيته بان تؤخذ من اغنياهم وترد على فقراهم وانت عكست ذلك كما هو المشاهد فلم يرعوي منتها وجعل ذلك بعده سنه سيئه متبعه يعني لمن بعدهم عليه غرمها ووزرها ورااها بذلك حقا واجبا ودينا لازما كلها كذب والمنكر لذلك يكون كافرا فاجرا والويل ثم الويل له ان لم يكن تائبا عن ذلك راجعا ويكون له على ذلك تابعا داعيا ويستدل شيخ محمد رحمه الله بفعل الصديق رضي الله عنه هياته هيهات ما بعد ما بينهما وانه لك ما قال عمر ابن ابي ربيعه المخزومي يعرض برجل ومره ايها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتمعان كيف يلتقيان كيف يلتمعان هي شاميه اذا ما استقلت وسهيل اذا استقل يمانه عرض بي رجل المراه يقصد به سهيل بن عبد الرحمن بن عوف تزوج الثريا سهيل وافق ما ليس سهيل نجم والثريا وافقها اسماء حقيقيه الزوج اسمه سهيل والزوجه <تصفيق> اسمها ثريا تزوج الزوج سهيل من ثريا ايها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله عبادتك الله هكذا فسر في بعضها هي شاميه اي الثريا التي في السماء اذا ما استقلت وسهيل اذا استقل يمان جعل لهما النجوم مثالا لاتفاق اسميهما للنجوم على كل لا يعنينا قال في الجواب ان يقال قد علم اهل العلم والايمان براءه الشيخ من هذا وان دعوته الى طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يامر بتوحيده وينها عن الشرك به وعما عصيته ومعصيه رسوله ويصرح الشيخ محمد رحمه الله تعالى هذا معلوم من رسائله كيف تعلم ذلك ترجع الى كتبه رحمه الله تعالى وكما قال الشيخ هنا ان دعوته الى التوحيد وطاعه الله تعالى وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن داعياً إلى نفسه وهذا مقطوع به يأمر بتوحيده وينهى عن الشرك به وعن معصيته ومعصية رسوله ويصرح بأن من عرف الإسلام ودان به عمل به فهو المسلم في أي الزمان وأي مكان من عرف الإسلام ودان به فهو المسلم هكذا عقيدة الشرك لا يكفر من لم يظهر منه مكفر وأهل علم على ذلك ما لم يظهر يظهر, يظهر, يظهر لك انماذا انه كافر فاذا ادعى الاسلام واظهر الاسلام كلمه التوحيد ورايته يصلي لا خلفا او مسلما في اي زمان وفي اي مكان ولا اثر للارض في ذلك البتة سواء كان في بلد اسلام او كان في في بلد كفر هذا اجماع اهل العلم على ذلك قال هنا ويصرح بان من عرف الاسلام ودان به فهو المسلم في اي زمان واي مهد اطلاق ويشهد الله كثيرا في رسائله ويشهد اول العلم من خلقه ان اعدائه ان جاوه عن الله او عن رسوله بدليل يرد شيئا من قوله ويحكم بخطئه فيه لا يقبلنهم على الراس والعين وهذا شيمت كل مسلم اذا جاء به حديث يخالف ما عليه هل اذا سار معهم يدور مع الحق حيث كان ويترك ما خالفه أو عرضه وهذا معروف بحمد الله أو كذلك هذا العاصر في أهل علمه وهذا من إحسان الظن بأهل علمه ولذلك من تيمير غيره إذا وجدوا قولا للمتقدمين لم يكن موافقا للحق قالوا ماذا لعله لم يبلغه النص لعله ضعف النص لعله بلغوا بسند فيه الضعف إلى آخرين لابد من امتماس المعاذين هذا هو العاصر الله وانما يرميه بمثل هذا البهت وينسبه اليه من جعل زوره وقدحه في اهل العلم والايمان جسرا يتوصل منه ويعبر الى من طوع يعبر الى من طوى اليه وزينه له الشيطان من عباده الصالحين والتوسل بهم وعدم الدخول تحت امرئ العلم وترك القبول منهم والاستغناء بما نشا عليه اهل الضلال واعتادوه من العقائد الضاله والمذاهب الجائره يعني به هو عثمان قال تعالى حاكيا عن فرعون وقومه فيما رموا به كلمه موسى يعني هذه سنه ماضيه طعن واللمز والغمز والعيب والتنقص سنه ماضيه فيما رموا به كلمه موسى ونبيه هارون عليهما السلام من قصد العلو والدعوه الى انفسهما قالوا اجئتنا لتلفتنا لتصرفنا عما وجدنا عليه اباءنا من الشرك والكفر أمادة الأوثان و الأصنام وتكون لكم الكبرياء في الأرض يعني ما أردتم إلا ماذا إلا العلو والسلطان والعظم وهذا إنما يكون ماذا يكون بالدعوة إلى إلى النفس بل هو الدعوة إلى إلى النفس إذا أراد الملك والعظم والسلطان ل… إذا أراد إلى نفسه وقضطعنا في ماذا في موسى عليه السلام بذلك وتكون لكم الكبرياء في الأرض الأرض أراد بها ماذا أرد مصر وما نحن لك ما بمؤمنين وقال ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا استخفاف هذا طعا وقومهما لنا عابدون أي عباد لنا وأحطوا مننا فكذبوهما فكانوا من المهلكين فانظر إلى ما أفدته اللام إن كنت من ذوي الألباب والأفاة قالوا بشراين ان نؤمن لبشرين اللام هذه لتعديه فعل نؤمن ان نؤمن قد اتعدى بالباء وقد اتعدى باللام هذا من تبادل اللغا وهنا اتعدى بماذا باللام هنؤمن لبشرين اي ان نصدقوا وقال تعالى عن قوم نوح إن انهم قالوا لنبيه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم يتقدم عليكم بالفضل ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين فانظر يا من نور الله قلبه ما زعم هذا المعترض ونزله على هذه الايات الكلمات تعرف ان آل فرعون وقوم نوح لهم ورثة واتباع في كل زمان طاعن في الدعوات للتوحيد بمثل هذه الامور وزياده وعصابه واشياع يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويستكبرون على ورثة الرسول واعلام الهدى تعظما وحرجا ولا بد من الحساب يوم يقوم الناس لرب العالمين وقد رايت رساله لشيخنا رحمه الله تعالى تشهد لما قررناه ونصنا يعني شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يبين موقفه في ذلك ورسائله الشخصيه كلها تدور حول هذه المعاني قال من محمد بن عبد الوهاب الى الاخ احمد تويجري اللهم الله رجده وبعد وصل الخط واوصلك الله الى ما يرضيه واشرفنا على الرساله المذكوره وصاحبها ينتسب الى مذهب الامام احمد رحمه الله وما تضمنته الرساله من الكلام في الصفات مخالف لعقيده الامام احمد وما تضمنته من الشبه الباطلة في تهوين امر الشرك بل في اباحته فمن أبين الأمور بطلانا لمن سلم من الهوى والتعصم وكذلك تمويه على الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول الذي ما يدخل تحت طاعة كافر يعني بلغه أجاب وأحسن ما يكون الجواب باللسان لمن أراد الحق ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم إذن نفع عن نفسه سبحانك هذا بهتان عظيم الذي لا يدخل تحت طاعته يكون كافرا هكذا بهذا الاطلاع وهذا الذي عناه هذا الرجل ماذا انه ركن سادس طاعته صارت ماذا داخله في مسمى الاسلام سبحانك هذا مقتان عظيم بنشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بان من عمل بالتوحيد وتبرئ من الشرك واهله فهو المسلم في اي زمان واي مكان وانما نكفر من اشرك بالله اي شركاء اشرك بماذا بالفعل بمعنى انه ماذا اظهر الشرك تبي هنا له فائده عظيمه وكرس السؤال للشيخ على هذا المنوال ولذلك قال نصوصا اننا لا نكفر بالعموم مع انه لا يجعل اصرف الناس ماذا الكفر حتى يظهر الاسلام قال وانما نكفر من اشرك بالله في الهيته بعد ما تبين له الحجه على بطلان الشرك وكذلك نكفر انتبه هنا النفي للتكفير وعرفنا ثم فرقا بين الاسم والحكمين فنفي التكفير لا يستلزم اثبات الاسم فاذا تلبس بالشرك هنذهب او مش لا نكفره حتى ماذا حتى نقيم الحجه الرساليه عليه قال وكذلك نكفر من حسنه للناس حسن الشرك الاكبر دعاه الشرك يختلفون عن غيرهم من حسنه للناس او اقام الشبه الادله في ظنه الباطل على اباحته هذا يعتبر كافا لا شك فيه وكذلك من قام بسيفه تبه هذه المواضع نكفر من حسنه للناس دعا الناس زين الشرك وثانيا أقام الشبه لدل صنف فيه هذا يعتبر مرتد عن الإسلام وكذلك بسيفه قام به بالسيف وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهل التي يسرك بالله عنده هذا صورة ماذا يأتي حتى بعد الزمان خبرتم بعض الجهات أن بعض الإخوة الموحدين يريدون ماذا هدم بعض المشاهد فيقوم الناس بالسيف أو بالأمور يعني يحمون المقبور هذا الذي أراده الشرح هؤلاء كفاء لا شك فيه هؤلاء كفاء ولو ما ظهر منهم ماذا شرق هذا لا يحتاج إلى تنصيص واضح بين قال وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يسرك بالله عندها وقاتل من أنكرها وسع في زالها اذا سعى ان يزيلها فقاتله او منعه او سجنه او نحو ذلك الحكم هل الذين يكون ماذا يكونوا وحده لا فر خلص المراد انه يقف بالسيف هذه الظاهريه اعتبر انما المراد انه يقف يحميها وحمات المشاهد حكمهم الكفر والله المستعان قال انتهى مقصوده واما نسبه ذلك الى اخيه سليمان فلا مانع من ذلك لولا لو وجوب رد خبل هذا الفاسق يعني ممكن نقبل هذا لكن ما جاءني الا عن طريق هذا الفاسد كما قلت لك سابقا ياديك الخبر فلان يعذر بالجهل طب انا ما بحثت في المساله لست بلازم من ان اقبل قولك بل لا ارض قبول قولك لانك اما واما <تصفيق> وشرط قبول الخبر الاسلام وان تكون عدلا كذلك وهنا يقول الشاعر رحمه الله تعالى فلا مانع من ذلك ان يكون النقل صحيحا لولا وجوب رد خبر هذا الفاسد وعدم قبوله إلا بعد التبين إلا بعد التبين ثم لو فرضت صحته فمن سليمان وما سليمان نحن بحثنا في ماذا فأصل الدين بحثنا فيما دلت عليه النصوص الواضحة البينة إجماع الرسل الأنبياء تأتي تقول قال سليمان إذا من سليمان وما سليمان هذه دلائل السنة والقرآن تدفع في صدره وتدرأ في نحره الله أكبر وقد اشتهر ضلاله ومخالفته لاخيه مع جهله وعدم ادراكه لشيء من فنون العلم وقد رايت له رساله يعترض فيها على الشيخ وتاملتها فاذا هي رساله جاهل بالعلم والصناعه مزجى التحصين مزجا بضم الميم يعني شيء القديم مزج التحصيل والبضاع على يدري ما طحاها ولا يحصل الاستدلال بذلك على من فطرها وسواها هذا وقد من الله وقت تسوين هذا بالوقوف على رساله لسليمان فيها البشاره برجوعه عن مذهبه الاول اختلف رجع او لا هل رجع او لا كان من دعاه الشرك ودافع عن الشرك ويصد عن التوحيد ثم اختلف هل رجع ام لا والشيخ رحمه الله وقف على رساله فيها ماذا فيها انه قد رجع لذلك قال البشاره فلا يفرح المسلم يفرح بماذا بان يسلم الكافر وان يعود الضال قال فيها البشاره برجوعه عن مذهبه الاول وانه قد استبان له التوحيد والايمان وندم على ما فرط من الضلال والطغيان هذا نصا بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان ابن عبد الوهاب الى الاخوان هكذا الاخوان احمد ابن محمد التويجري واحمد محمد ابن عثمان ابن شبار كلمات بعضها فيها كلمات عنيه بعضها ليست على الوجه لكن الشيخ حكاها كما هي نقراه كما هي سلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فاحمدوا اليكم الله الذي لا اله الا هو واذكركم ما من الله به علينا وعليكم من معرفه دينه ومعرفه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وبصرنا به من العمى وانقذنا من الضلاله واذكركم بعد ان جيتون في الدرعيه من معرفتكم الحق على وجهه وامتهادكم به وثنائكم على الله الذي انقذكم وهذا دأبكم في سائر مجالسكم عندنا وكل ما جاءنا بحمد الله يثني عليكم الحمد لله على ذلك وكتبت لكم بعد ذلك كتابين غير هذا اذكركم ما احضكم ولكن يا اخواني معلومكم ما جرى منا من مخالفه الحق واتباعنا سبل الشيطان ومجاهدتنا في الصد عن اتباع سبيل الهدى هذا ما كان والآن معلومكم لم يبقى من أعمالنا إلا اليسير والأيام معدودة والأنفاس محسوبة والمأمول منا أن نقوم لله ونفعل مع الهدى أكثر مما فعلنا مع الضلال واضح أنها توبا وأن يكون ذلك لله وحده لا شرك له لا لما سواه لعل الله يمحو عنا سيئات ما مضى وسيئات ما بقي ومعلومكم عظم الجهاد في سبيل الله وما يكفر من الذنوب وأن الجهاد باليد والقلب واللسان والمال وتفهمون اجر من هدى الله به رجلا واحدا والمطلوب منكم اكثر مما تفعلون الان وان تقوموا لله قياما صدقا وان تبينوا للناس الحق على وجه وان تصرحوا لهم تصريحا بينا بما انتم عليه اولا من الغي والضلال نص فيا اخواني الله الله فالامر اعظم من ذلك فلو خرجنا نجروا الى الله في الفلاوات وعدنا الناس من السفهاء والمجانين في ذلك لما كان ذلك بكثير منا وانتم رؤساء الدين والدنيا في مكانكم مكانتكم اعز من الشيوخ والعوام كلهم تبع لكم يعني هم رؤساء كانوا فاحمدوا الله على ذلك ولا تعتنوا بشيء من الموانع لا تمتنعوا لا تجعلوا ثم حجج وتفهمون ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد ان يرى ما يكره ولكن ارشدكم في ذلك الى الصبر كما حكى عن العبد الصالح في وصيته لابنه فلا حق من ان تحبوا لله وتبغضوا لله وتوالوا لله وتعادوا لله وترى يعرض في هذا امور شيطانيه وهي ان من الناس من ينتسب لهذا الدين وهي ان من الناس من ينتسب لهذا الدين وربما يلقي الشيطان لكم ان هذا ما هو بصادق وأن له ملحظا دنيويا ملحظا هي ملحظا لا نسمع أن وأن له ملحظا دنيويا وهذا أمر ما يطلع عليه إلا الله فإذا أظهر أحد الخير فاقبلوا منه ووالوه فإذا ظهر من أحد شر وإدبار عن الدين فعادوه وكرهوه ولو أحب حبيب يعني أراد ماذا أن يعلق الحكم على الظاهر على الظاهر إن أبد الشر فعادوه عن يريد ان يقابلوا بالشر وان ابدل خيره يريد ان يكون ماذا يقابلوا بي بالخير والجامع الامر في هذا ان الله خلقنا لعبادته وحده ولا شريك له ومن رحمته بعث لنا رسولا يامرنا بما خلقنا لهم ويبين لنا طريقه واعظم ما نهانا عنه الشرك بالله وعداوه اهل وابغاضهم وامرنا بتبيين الحق وتبيين الباطل فمن التزم ما جاء به الرسول فهو اخوك ولو ابغض بغيظ ومن نكب عن الصراط المستقيم فهو عدوك ولو هو ولدك أو أخوك ولو هو ولدك لا أصل بالنصب أو أخاك وهذا شيء نذكركموه معني بحمد الله أعلم أنكم تعلمون ما ذكرت لكم ومع هذا فلا عذر لكم عن التبيين الكامل الذي لم يبقى معه لبس وأن تذكروا دائما في مجالسكم ما جرى منا ومنكم أولا وأن تقوموا مع الحق أكثر من قيامكم مع الباطل فلا حق من ذلك ولا لكم عذر لان اليوم الدين والدنيا والله ولله الحمد علوا ولله الحمد لان اليوم الدين والدنيا مرتمعه في ذلك فتذاكروا ما انتم فيه اولا في امور الدنيا من الخوف والاذى واعتلاء الظلمه والفسقه عليكم ثم رفع الله ذلك كله بالدين وجعلكم الساده والقاده ثم ايضا ما من الله به عليكم من الدين انظروا الى مساله واحده فمما نحن فيه من الجهاله كون البدوي نجري عليهم احكام الاسلام نجري عليهم احكام الاسلام مع معرفتنا ان الصحابه قاتلوا اهل الردة واكثر المتكلمين بالاسلام متكلم متكلمون نعم ومنهم من اتى باركانه ومع معرفتنا ان من كذب بحرف من القران كفر ولو كان عابدا وان من استهزأ بالدين او بشيء منه فهو كافر وان من جحد حكم مجمع عليه فوكافر الى غير ذلك من الاحكام المكفرات وهذا كله مجتمع في البدوي ازيد ونجري عليه احكام الاسلام اتباعا لتقليد من قبلنا بلا برهان يعني اظهروا الكفره وحكموا بهم باسلامهم فيا اخواني تاملوا وتذاكروا في هذا الاصل يدلكم على ما هو اكثر من ذلك وانا اكثرت عليكم الكلام لوثوقي بكم انكم ما تشكون في شيء فيما تحذرون ونصيحتي لكم ولنفسي والعمدة في هذا ان يصير دأبكم في الليل والنهار ان تجروا الى الله تعالى ان يعيذكم من شرور انفسكم وسيئات اعمالكم وان يهديكم الى الصراط المستقيم الذي عليه رسله وانبياءه وعباده الصالحون وان يعيذكم من مضلات الفتن فالحق واضح وابلج وابلج وماذا بعد الحق الا الضلال فالله الله ترى الناس اللي في جهة إلي في جهاتكم تبعوا لكم في الخير والشر فإن فعلت ما ذكرت لكم ما قدر أحد من الناس يرميكم بشر وصرتم كالأعلام هداية للحيران فإن الله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يهدينا وإياكم سبل السلام والشيخ وعياله يعني شيخ محمد وعيالنا طيبين والله الحمد يسلمون عليكم وسلموا لنا على من يعز عليكم السلام صلى الله على محمد وآله وآله وصاحبي اللهم اغفر لكاتبها ولوالديه ولذريته ولمن نظر فيه ودعا له بالمغفره وللمسلمين وللمسلمات اجمعين اذا الشاهد من هذه ماذا لا ناخذ منها احكاما وانما كونه قد رجع رجع الى الى الاسلام فاجابوه برساله ينبغي ان تذكر ونصها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيدي المرسلين من كاتبه الفقير أحمد التواجري وأحمد ابن عثمان وأخيه محمد إلى ما منى الله علينا وعليه باتباع دينه واقتفائه هدى محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وأمينه قال أخ سليمان ابن عبد الوهاب زادنا الله وإياه من التقو والإيمان وأعادنا وإياه من نزغات الشيطان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد إبلاغ الشيخ وعياله وعبد الله وإخوانه السلام وبعد فواصل إلينا نصيحتكم جعلكم الله من الأئمة الذين يهدون بأمره الداعين إليه وإلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنحمد الله الذي فتح علينا وهدانا لدينه وعدلنا عن الشرك والضلال وانقذنا من الباطل والبدع المضلله وبصرنا بالاسلام الصرف الخالي من شوائب الشركه الصرف فلقد من الله علينا وعليكم له الفضل والمنه بما نور لنا من قلوبنا من اتباع كتابه وسنه نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وعدلنا عن سبيل من ضل وأضل بلا برهان ونسأله أن يتوب علينا وعليكم من يزيدنا من الإيمان فلقد خصل فيما مضى بالعدول عن الحق ودحضناه تصريح هذا وارتكبنا الباطل ونصرناه جهلا منا وتقليدا لمن قبلنا هذه نفس زكية فحق علينا أن نقوم مع الحق قيام صدق أكثر مما قمنا مع الباطل على جهلنا وضلالنا هذا تأييد للرسالة فالمأمول والمبغي منا ومنكم وجميع إخواننا التبيين كامل الواضح لأن لا يغتر بأفعالنا الماضية من يقتدي بجهلنا أنه كانوا رؤوسا وأن نتمسك بما اتضحى وبلولجى يعني أبلجى ظهر من نور الإسلام وما بين الشيخ محمد رحمه الله من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فلقد حاربنا الله ورسوله واتبعنا سبيل الغي والضلع ودعونا إلى سبيل الشيطان ونكبنا كتاب الله وراء ظهورنا جهلا منا وعداوة وجهدنا في الصد عن دين الله ورسوله واتبعنا كل شيطان تقليدا وجهلا بالله فلا حول ولا قوة إلا بالله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن كنن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إن كن من الظالمين فالواجب منا لما رزقنا الله معرفة الحق أن نقوم معه أكثر وأكثر من قيامنا مع الباطل على باطل فيما فات سبق ونقوم له مثنا وفرادا ونتوكل على الله عسى ان يتوب علينا ويعيذنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا وان يهدينا سبل السلام وان يجعلنا من الداعين الى الهدى لا من الدعاه الى النار فنحمد الله الذي لا اله الا هو حيث من علينا بهذا الشيخ في اخر هذا الزمان وجعله باذنه وفضله هاديا للتائه الحيران نسال الله العظيم أن يمتع المسلمين به ويعيذه من شر كل حاسد وباغ ويبالك في أيامه وأن يجعل جنة الفردوس مأواه وإيانه وأن ينفعن بما بينه فلقد بين دين نبيه صلى الله عليه وسلم على رغم أن في كل جاحد وصار علما للحق حين طمس ومصباحا للهدى حين درست أعلامه ونكس وأطفأ الله به الشرك بعد ظهوره حين عبدت الأوثان ومصباحا صرفا بلا رمس ولم يزل من الله عليه بن الله ينادي ايها الناس هل اموا الى دين نبيكم الذي بعث به ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ثم لم ينقم منه وعليه الا انه يقول ايها الناس اعبدوا ربكم واعطوه حقه الذي خلقكم لاجله وخلق لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منهم ان الله تعالى يقول وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون وقال: "ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا" وقال تعالى: "وان المسجد لله فلا تدعوا مع الله احدا" وقال تعالى: "فانحدوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن" وفسر اسلام الوجه بالقصد في العباده فان دعا غير الله او قصد غير الله او نذر لغير الله او استغاثا بغير الله او توكل على غير الله او التجا الى غير الله فهذه عباده لمن قصد بذلك وهذا والله الشرك الاكبر واننا نشهد بذلك وقمنا مع اهله اهل الشرك 30 سنه وعادينا من امر بتجريد التوحيد العداوه البينه التي ما بعدها عداوه فالواجب علينا اليوم نصر الله ودينه وكتابه ورسوله والتبرئ من الشرك واهله وعداوتهم وجهادهم باليد واللسان لعل الله ان يتوب علينا ويرحمنا ويستر مخازينا واكبر من هذا البدو الذين لا يدينون دين الحق لا يصلون ولا يزكون ولا يورثون ولا لهم نكاح صحيح ولا حكم عن الله ورسوله يدينون به صريح ونقول هم اخواننا في الاسلام سبحانك هذا بهتان عظيم ومكابره لما جاء به رسول رب العالمين ونقول لا خلافه ان التوحيد لابد ان يكون بالقلب واللسان والعمل فان اختل من هذا الشيء لم يكن الرجل مسلما هذه عباره الشيخ اي كشف شبهات فان عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وابليس وان عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق فهو منافق شر من الكفاني اعاذنا الله واياكم من الخزي يوم تبل الصعائف فالواجب علينا وعلى من نصح نفسه ان يعمل العمل الذي يحصل به فكاكه نفسه وان يعبد الله ولا يعبد غيره وان يعبد الله لا ولا يعبد غيره فالعباده حق الله على العبيد ليس لاحد فيها شرك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن السفله والشياطين وحق الله علينا ان نجار اليه بالليل والنهار والسر والعانيه في الخلوات والفلاوات عسى ان يتوب علينا ويعفو عنا ما فات ويعيدنا من مضلات الفتن فالحق بحمد الله وضح وبللج وماذا بعد الحق الا الضلال ولا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اذا هتال الرسالتان من الشيخ سليمان والجواب تدل على انه قد قد رجعه قال الشيخ عبد اللطيف بعد ذلك بعد هذا الاستطراد واما قول المعترض ان الشيخ كان يقول في رسائله إن علماء نجد كعقداء البدوي في أخذهم العقبات على أهل الغارات فيقال لهذا الغبي إن كان الشيخ قال هذا أو نحوه فله وجه ضحر له له وجه ضحر يعرفه من عرف حال رؤسائهم في أكل الرشا هذا يفسر معنى عقداء ووضع الجعل على الفتاوى والأحكام لا يفتئ إلا بجعل ولا يحكم إلا إلا بجعل وقصنا فالشيخ رحمه الله تعالى رساله في ابطال هذا وانه من السحت وناظر على ذلك من ناظر واقام الحجج والرساله عندي لولا خشيه تطويلي لسقطها واذا كان الحال هكذا فما المانع من تشبيههم بعقداء البدو يعني تشبيه من القضاة والمفتي شبهوا به برؤساء البدو رؤساء البدو هؤلاء لا يقضون ولا يفعلون مع الناس الا بماذا الا بالدراهم هؤلاء يشبههم به اذا ما ما المانع قال واذا كان الحال هكذا فما المانع من تشبيههم بعقداء البدو اذا اكلوا السحت وارتشوا في الحكم والقضاء بل ربما كانت العقد اخف منهم ضررا لوجوه منها ان العقدا يعترفون بالتحريم وهؤلاء يعتقدون الحل ومنها ان عقداء البدو لا ينسبون عله وقف على شيء يدل على ذلك ولا مجرد المعصي لد على التحريم لكن لعل الشاعر رحمه الله وقف ورا بدا اختصارا الا يذكر شيئا من من ذلك ان العقده يعترفون بالتحريم وهؤلاء يعتقدون الحله ومنها ان عقدا البدو لا ينسبون ذلك ويضيفونه الى دين الله وهؤلاء يجعلونه من المباحات الشرعيه التي دل الكتاب على اباحتها اذا عرفت هذا فهذه العبارات لا تصدر من مثل الشيخ لو لو سلم فهذه العبارات لا تصدر اولا وجهها ان لها وجها في الشرع وقدام تشبيه بعلماء نجد ثم بين رحمه تعالى ان هذا لا يصدر عن الشيخ لان هذا اللفظ عام علماء نجد هكذا الشيخ يطلق عبارات ليس الامر كذلك اذا عرفت هذا فهذه العبارات لا تصدر من مثل الشيخ محمد رحمه تعالى ومن مارس كلامه عرف ان هذه القوله ليست من من مارس كلامه عليذ صارت عنده ملكه اذا عرف كلامه عليذ يفهم ماذا طريقته ويفهم اصوله وقد يفرع على على اصوله قال عرف ان هذه القوله ليست ليست منه لان منهج الشيخ كذا وكذا واذا كان هذا مخالف لمنهج الشيخ اذا هذه العباره عباره منكره عباره منكره هكذا العلماء يتعاملون مع اهل العلم فان قوله علماء نجد هذه العباره المنكره كلمه فيها نكاره علماء نجد يدخل تحته كل عالم والشيخ لا يقول هذا في جميعهم لان منه من يتورع يعني يا شيخ صاحب عدل وانصاف فياتي بعباره قل بعض علماء لا يقول علماء وايضا في اطلاق اسم العلم عليهم لا يحسن في مقام الذم علماء والشيخ افقه من ان يطلق هذا الاسم هنا وقول هذا الرجل ان رجلا عاقلا وصل للشيخ بان اهل نجد ياخذون على الخط قد نص العلماء على الرخصة فقائل هذا سفيه لعاقل كيف ياخذ ثلاثه حمران او اربعه او 10 على خط ما يساوي فلسه ثلاثه حمران هذا له عمله انا ذاك عله بظاهر لماذا ثلاثه حمران يعني شيء من العمل او عشره على خط ما يساوي فلسا ولا يجيز هذا الا الا سفيهم لا يدري احكام الله واسف منه من يحتج بقوله ويسود به القرطاس يعني هو نفسه فيا ضيعه الاعمال تمشي سبهلا وليت هذا كان حظه سبهلا كيف وقد صار على نصيب وافر من معادات دين الله واوليائه وصد عن سبيله ومدح من عبد غيره وتعلق على سواه من الالهه نعوذ بالله من سرور انفسنا وسيئات اعمالنا وقال المعترض فيما نقل عن هذا السفي ان البدو ياخذون ابيض الظهر والشيخ ياخذه كله ابيضه واسوده بغير رضى ولا حق وعقداء البدو ياخذونه عن تراض لا ينكره منكر فيقال لهذا المعترض وامثال من الجاهلين ان ابيض الظهر واسوده واحمره واسفره يؤخذ قهرا من حربيين مذ حل الله الغنائم لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والحكم باق الى يوم القيامه في جميع الغنائم والفيء والجيزه والعشور الماخوذه من اعداء الله فاذا كان ذلك عندك لا يباح منه الا ابيض الظهر برضا اهل كسم فهو اللائق بعقلك وعلمك ودينك وكل اناء بالذي فيه ينضح لو شعرت ان مقتضى هذا الكلام تفضيل عقداء البدو على ائمه الهدى لا عرفت انك من اضل من اقلته الغبره الارض واضلته الخضران ولكن لا تشعر بما تحت هذا الكلام وامما قوله وسبحت بلدانه وجعلتها باجمعها لعيالك واتباعك فيقال لو فرض ان عياله صاروا من جند التوحيد ومن المجاهدين في سبيل الله ومن الدعاه الى توحيده فما المانع من اكلهم اموال من صد عن سبيل الله واشرك به وقاتل ليعبد غيره ويدعى سواه ويعظم ويرجا من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا واما اكل اموال المسلمين فنبرئ الى الله من ذلك ومن فاعله وقد تقدم ان الشيخ من اعظم الناس قياما بحق الاسلام ورعايه له والجميع ما تقدم من الاعتراضات بناء على معتقد باطل وهو ان من تفوه بالشهادتين لا يضره ذنب هذه مشكله عثمان ومن نحى نحوه من تفوه تكلم بشهادتين لو فعل ما فعل لن يضله شيء لا يضره ذنب ولا يخل بايمانه ولا ينقض اسلامه شرك ولا تجهم ولا القول بالاتحاد والحلول ولا غير ذلك من المكثرات يعني التجهم هذا من المكثرات حتى المباني لا تعتبر عند هؤلاء الضلال في الحقيقه كما هو نص قولهم ومعرفة هذا القول وتصوره يكفي في بطلانه عند من عرف الإسلام مر معلم مراران وأما وضع الفريضة والزكاة في موضعها وإعطاؤها أهلها فلا يعرفه ويعرف مستحقها وحكم الله فيها إلا من عرف دينه وما جاءت به رسله وأما من لم يعرف الإسلام والتوحيد ولا الشرك والتنديم ولم يتصور حق الله على العبيد فما له والكلام فيما لا يعنيه وما لا يعرفه ولا يدريه تمنيت ان تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنونه وقد ظهر جهلك في قولك وتأخذ زكاة الثمار ولو ان ثمرة الانسان ما تكفي عشير ما عليه من الدين ولم تعلم ان جمهور العلماء قالوا باخذها من المدين من الاموال الظاهره يعني الدين لا يكون مانعا من الزكاه مساله خلافيه مساله خلافيه هل الدين مانع او لا كما هو احد الروايتين عن امام احمد وهو قول مالك والشافعي روى عن امام احمد انه قال قد اختلف ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وقال ابن عمر يخرج ما انفق والسدان على ثمرته واهله ويزكي ما بقي يعني يخرج الاول ماذا قدين ثم اذا بقي شيء زكاه وقال ابن عباس يخرج ما استدان على ثمرته ويزكي ما بقي واليه اذهب لان المصدقه اذا جاء فوجد ابل مصدق من ساعات اذا جاء فوجد ابل او غنمان لم يسال اي شيء على صاحبها من الدين يعني هذا عموم ترك السؤال هنا نقع النبي صلى الله عليه وسلم انه ارسل عن ذي ما كانوا يسألون فدل ذلك على أن تأخذ من الجميع مدين أو لا وظاهر هذا أن هذه رواية ثالثة تخص ما أنفق على الزرع والثمر وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين فمن رأى أنها حق لهم قال لا زكاة على الذي عليه الدين لم يرأي جهة التعبود لأن حق صاحب الدين مقدم على حق المساكين بالزمان حق الله تعالى وحق العباد كما هو معلوم وهو في الحقيقه مال صاحب الدين وما قال انها عباده قال تهب على من بيده مال لان ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضيه للوجوب على المكلف سواء كان عليه دين او لم يكن وايضا فقد تعارض حق الله وحق الادمي فحق الله احق ان يقضى واما الفرق بين الثمال وغيره فحجته ترك عماله صلى الله عليه وسلم عماله قلنا فئ البحث والاستفسار وعدم النص المقتضي لذلك تفصيل وسلك ابو عبيد القاسم ابن سلام مسلكا اخر فقال ان كان لا يعلم دينه الا بقوله لم يصدق وان علمه من غيره لم تؤخذ منه كذا قال اذا عرفت هذا مثلا ليست محثنا اذا عرفت هذا والخلاف في غيره معروف نحيل طالب العلم على كلام اهل العلم والفقه في مضانه فمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الشيخ محمد خالف في كفية أخذ الزكاة فوقف مع هذا الرجل وهنا أراد أن يلزمه بماذا أن المخالف في التوحيد أشد من المخالف فيما يتعلق بالزكاة دي. إذا عرفت هذا فمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تصدق وتتحقق في من خالفه في الحكم على من عبد الاولياء والصالحين بانه مسلم هنا تاتي المخالفه حكم عليه ماذا بانه مسلم وهذا واضح بين انه لا يسميه ماذا لا يسميه مسلما بل بل هو مشرك ولذلك قال المخالفه في من خالفه في الحكم على من عبد الاولياء بانه مسلم وهو ليس بمسلم وانما له ودمه معصوم هذا نص واضح تضمن اليه الى ما سبق تنصيص على ان منهج عمه الدعوه لا يسمونهم مسلمين وانما يسمون ماذا مشركين ودل ذلك على ان ثمه فرقا بين النوعين واذا علق الحكم في مقال لا نكفر لا نكف حتى تقوم عليه الحجه عينيد المراد به ما يتعلق بالكفر المعذب عليه فرق بين النوعين قال في من خالفه في الحكم على من عبد الاولياء والصالحين بانه مسلم وان ما له ودمه معصوم مع الشرك بالله وعبادة الأوثانه ومسبة ورثة دينه وأهل الدعوة إلى سبيله ونسبتهم وتسميتهم خوارج ضلال ومن عبد القباب وأشرك برب الأرباب هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هكذا يقول بأنه من أمة محمد هذا لا شك أنه باطل الذين لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم كما قاله خدنه من جرجيس أنه من أهل السنة والجماعة وخالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سوتت به الاوراق من المثبت والشقاق والله لم يتعبدنا بالسب ولم يجعله شرعا ودینا ينسب اليه والى رسله وانما حرفة الجاهلين المفلسين من العلم والايمان كان النساء والصبيان واما انت فاو حاصل ردك وغايته قدح زندك العود الذي يقضح به النار يشعل واما قوله المنكر لذلك يكون كافرا فاجرا هذه الجمله كاخواتها السابقه واللاحقه من الكذب وشهاده الزور واما قوله ان الشيخ يستدل بفعل الصديق فنعم ونعم الامام هو واما قوله هيهاته هيهاتا ما بعد ما بينهما وانه لك ما قال عمر ابن ابي ربيعه ايها المنكح الثري سهيل اخني فجوابا ان يقال قرب المشابهه وبعدها يعرفها اولو العلم الذين زكاهم وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدونه فقد قام الدليل والبرهان على جهلك بعصر الدين والايمان وانك لا تفرق بين الكفر والاسلام والشرك والتوحيد والعدل والجور فمن يقبل حكمك القاصط جائر ومن يلتفت الى قولك الساقط ما انت بالحكم ان ترضى حكمته ولا الاصيل ولا ذي الراي والجدل ما انت بالحكم ان ترضى يريد ان حا كثيرا اين لا يكاد يدخل كتاب نحو منه ها هل دخلت على فعل المضارع وهذه يبحثونها اي اي موضع الموصولات ها علامات الاثنان تذكر في علامه الاسم ان ال هل هي مطلقا تكون علامه او فيه تفصيل فيذكرون التفصيل يذكرون التفصيل وقد تذكر كذلك في الموصولات لكن اكثر ما تذكر في كلامه على ال هل هي علامه مطلقا ام لا ما انت بالحكم الترضى حكومته ولا الاصيل ولا ذي الراي والجدل قال وقد شهد اهل العلم والدين لهذا الشيخ بانه من المتبعين لاثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار ائمه الدين في اصل دعوته واحكامه في الاموال وغيرها واما قوله فطالع كلام العلماء في الاقناع وغيره من كتب الاصحاب فمن طالعها وعرف سيره الشيخ وصنيعه في جبايتها واخراجها يعني الذكاء علم انه من حق الناس ان ينسب اليه العدل وموافقه اهل العلم وانه اولى الناس بهم واقربهم الى دين الله ورسوله ولكن لا حيله في المتكبر عن قبول الحق والاعتراف به ولو نحاب الكبن وداه القاتل لما اختلف على الرسل اثنان هذا الفاعل لما اختلف على الرسل اثنان ولما عبدت الأصنام والأوثان والله المستعان قال فصل قال المعترث إذن الفصل السابق كله يتعلق به بذات الشيخ رحمه تعالى ليس فيه من يتعلق به مسألتنا قال فصل قال المعترث ثم قال في الجواب المذكور ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر يعني الشيخ محمد قال في الجواب المذكور ونكفره بعد التعريف اذا عرفناه وانكره فنقول اولا هذا الذي عرفه به من تاويلاته يطالب اولا بصحتها توحيد وترك الشرك لانه عرفه بماذا بحقيقه الشرك ان هذا شرك وفاعله يكون خارجا عن الاسلام يقول هذا المعنى نحتاج اولا نثبته فالرجل لم يفهم حقيقه ماذا الاسلام والشرك قال فنقول اولا هذا الذي عرفه به من تاويلاته يطالبه اولا بصحتها وهل وافقه عليه علماء الامه الذين لا يصلح هو ان يكون من نظرائهم كما مر فان انكروا عليه فان انكروا عليه ولم يوافقوه كما هو الواقع فلا كلام اذ لا قبول لقوله على هذه الحاله بنص علماء الامه رضي الله عنهم وقد قال تعالى في من لن يتبع لنا ونقلها فيما ياتي لم صوب في من لم يتبع سبيل المؤمنين ما قال يعني ما اتى بالايه فان وافقوه على ذلك وقد علم عدم موافقتهم له فعلى تقدير موافقتهم له لو فرضنا ذلك فلا يقوم بتاليف حجه حتى يتبين للجاهل يتبين يعني لابد ماذا ان تزال الشبه كما يقال او حتى يقتنع يتبين للجاهلي ويعلم ان ما يقوله حق كما نص على ذلك العلماء اذ هو بهذه العباره جعل تعريفه له حده بمجردها بمنزله تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قامت به الحده بالايات الباهرات التي تعجز قوه البشر عنها من انشقاق القمر وتسليم الحجر وقياد الشجر ونزول العذقي الفتح النخلة والكسر العرجون بما فيه من الشمانه وكلام الظبي والضب وتظليل الغمام ونبوع الماء بين اصابعه ريا وتسبيح الطعام وحنين الجذع وسجود الجمل والاصراء وتكثير الطعام واعظم من ذلك القران المجيد وما لا يحصى من المعجزات من الاستقصاء والتعديد واما هذا فليس تعريفا بحده حتى يعلم المعرب حتى يعلم يظهر له انه حق أن ما عرف به هو الحق ثم يعاند وهذا الذي عليه الآن اليوم أنه لا بد أن يعلم أن هذا حق ثم بعد ذلك ماذا يعاند والجواب أن يقال على هذا الكلام من الظلمة والوحشة والطراب التركيب سبحان الله عندهم الطراب تركيب يدل على أنه من أجهل الناس هو وصاحبه داود يأتي بعبارات هكذا والجواب أن يقال على هذا الكلام من الظلمة والوحش والطراب التركيب ما يقضي بسقوطه وجهل قائله وعدم معرفته لمواقع الخطام وقول شيخنا رحمه الله في جوابه للشريف ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنك فيها إشكال هذه الجملة ليس فيها إشكال يعني نقيم الحجة فإن أصر كفرنا إذا لم يقبل حين إذن كفرنا وقول شيخنا قال قول صحيح قول صحيح وقول شيخنا قول صحيح فان العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا ان المرتد يستتاب ويعرف اذا حكم عليه بكونه مرتدا ثم بعد ذلك ماذا يستتاب ومعنى الاستتابه انه يقال له ارجع الى الاسلام والا قتل فان اصر وانكر يكفر بذلك او يكفر بذلك لا اشكان ولو كان المستتيب له من احاد عمرى المسلمين او عامتهم فكيف بقضاته وعلماءهم استتابه لا يشترط لها ماذا عالم ومنه التكفير مثل هذه المسائل الكبار التي هي بمعنى انها ظاهره واضحه بين لا يشترط فيها ماذا لا يشترط فيها ان يكون من, من اهل العلم والقضات وهناك جعل الاستتابه عامه حتى لعامة المسلمين صحيح وقال ماذا ولو كان المستتيب له لهذا المرتد من احاد امراء المسلمين واكثرهم عوام او عامتهم فكيف بقضاتهم وعلماءهم واما قول المعترض فنقول اولا هذا الذي عرفه به من تاويلاته يطالب اولا بصحتها فيقال لهذا الملحد ان الذي يشير اليه الشيخ ويعرف به هو نصوص القران والسنه واجماع علماء الامه وما ذكره الفقهاء في كتبهم في تكفير من اشرك بالله كيف هذا الذي يطالب قل له ماذا اولا اثبت هذا وصحيح وهذا هو الشرك الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنه الاجماع اذا يصحح ماذا اذا الرجل غير مقتنع اولا بماذا ان هذا من الشرك قالوا ما ذكره الفقهاء في كتبهم في تكفير من اشرك بالله وجعل له ندا يعبده ويدعوه ويستجير بحماه وادله هذا في كتاب الله وفي سنه رسول الله اكثر من ان تحصى لا يحتاج الى تصحيح لا واضح بين قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الايه شاهد في اخر الايه وقال يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبله وقال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون وقال قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال وقد ربك ان لا تعبدوا الا اياه وقال ولا تجعل مع الله الهه اخر فتلقى في جهنم ملومه مدحوره وقال يا صاحبي السجن ارباب المتفرقون خير ام الله الواحد القهار وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وقال ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به الايه وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم الا تحويله وقالوا ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد نصوص واضحه بينه تدل على مراد وكقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده وفي حديث عمرو بن عبسه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اول المبعث قال فقلت له باي شيء ارسلك قال بان يوحد الله ولا يشرك به شيء وتكسر الاوثان وتصل الرحم وقوله امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله ومعلوم أن المراد هنا قولها على وجه يحصل به إفراد الله بالعبادة وترك ما يعبد معه ترك ما يعبد معه والبراءة منهم وأما مجرد اللفظ مع المخالفة للحقيقة فليس مرادا بإجماع أهل العلم واضح هذا؟ يعني متى لا نعتبر الكلمة مع المخالفة؟ قال وأما مجرد اللفظ مع المخالفة للحقيقة فليس مرادا بإجماع أهل علم ولذلك جاء في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات والمقصود منه أنه جعل الغاية توحيد الله بالعبادة والاستجابة لذلك والتزامه هو مدلون والتزامه هو مدلون مدلول شهاده ان لا اله الا الله والتزامه هو مدلولا بالنص شهاده ان لا اله الا الله اما مجرد القول والتلفظ فليس هو عين المراد او كذلك بل المراد اللفظ واو المعنى وان يعمل به بمقتضاها واما العلماء فقد وافقوا على ذلك وقرروه وذكروا الاجماع عليه وان الايمان لابد فيه من اعتقاد جناني واقرار اللسان وعمل الاركان وجهلوا من اقتصر في تعريف مسماه على احد هذه الثلاثه بدعوهم واما كون الشيخ لا يصلح ان يكون من ضرائهم فالذي يصلح ان يكون من ضرائهم عند هذا الملحد هو ابن سلول وابن فيروز وامثالهما من الطواغيت ممن صرح بمعاداه الدين وثبت شيخ المسلمين وكل احد يميل الى جنسه ويصبو الى ما يشاكله والارواح اجناد مجنده فلارواح اهل الايمان واليقين من الالفه والمشاكله ما يوجب الموده والالفه ولو تباعدت الديار وتناعت الاشباح بخلاف اهل الشرك والفجور فان بينهم وبين الارواح الطيبه من الوحشه والنفور والبغضاء ما يزداد بقرب الدياري ورؤيه الابصار وبين ارواح بعضهم من بعض من ذلك ما هو مشاهد محسوس وقوله فان انكروا عليه ولم يوافقوه كما هو الواقع فلا كلام يقال في جوابه وافقه على وجوب توحيد الله والبراءه مما عبد معه جميع الرسل واتباعهم الى يوم القيامه مع اجمله من الاستدلال وافقوا من جميع الرسل لان هذا المساله لا تحتاج الى قول فلان وفلان وراي فلان هذه مساله تتعلق بالتوحيد اصل الدين وافقه على وجوب توحيد الله والبراءه مما عبد معه جميع الرسل واتباعهم الى يوم القيامه ووافقوه على تكفير من ابى ذلك ورده اذا قامت عليه الحجه ودليلنا قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وحده لا شريك له وقولهم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون هذه دليل على شيء ما هو القاسم المشترك اتحاد الدعوه دعوه الوصل الاجماع قال وافقه ماذا جميع الرسل هذا الدليل ولقد بعثنا في كل امه هذا عامذا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي ها من رسول هذا عام ما هو نص في العموم واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا هذا عام اذا جميع الانبياء اتحدت دعوتهم على ماذا على الامر بالتوحيد وترك الشرك فكيف يقال حين يد ترك الشرك لا يكون ماذا ناقضا لكلمه التوحيد هذا من ابطل ما يقال مثلا فقد تقرا هذه الايات واما اعداء شيخنا المحادون لله ورسوله من ضلال المنتسبين الى المله منتسبين الى المله فليس من اهل العلم بل ولا من اهل الايمان ولا من اهل اليمان فلا يغتر بقولهم ولا يلتفت اليهم لانهم الائمه في عباده القبور وجعلها اوثانا تعبد هذا اخرجو من المله اخرجو من من منتسبين قال كما لا يلتفت الى خلاف القدريه والمجبره والجهميه الذين جحدوا صفات الكل بدعه خالف فيها مخالف لا يلتفت اليه ولا يقال ماذا مساله خلافيه لا يقال مساله خلافيه اذا قال قائل الان تحكي اجماع الرسل والانبياء قال لكن خالف فلان قل اذا كذلك الجهميه خالف الجام خالف والمعتزله خالف والشعره خالف والصوفيه خالف لماذا لا تعتبر خلافهم الله ليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف لو حظ من النظر وهذا لو حظ من النظر اذا تحاجب بمثل هذا لا يعتبر خلاف البت ووجود الخلاف لا يستلزم ان تكون المساله خلافيه هذا الذي التبس عليهم ثم في كل زمان لو لو حكي اجماع السلف وقع نزاع جاء من نازع في هذا في هذا الزمان قالوا مساله خلافيه مساله فيها فيها خلاف بده من مراعات الخلاف <تصفيق> قال كما لا يلتفت الى خلاف القدريه والمجبره والجهميه الذين نجهد صفات لو انكروا علوه واستوائه على عرشه فاذا قال مساله فيها قولان قل كذلك الاستواء الله تعالى في قولان هو في قولان بل في ثلاثه اقوال منه من انكر ومنه من فسره على ظاهره ومنهم من قال السوله اذا احكي خلافا قل مساله بها خلاف صح او لا ما دام انه كل من تكلم هناك من من قال الثوا الثوله من هو اعظم واجل في العلم من المعاصرين كلهم بدون استثناء صح او لا صحي او لا حتى كبكبار قالوا الثوا ثوله ومع ذلك لم يعتبر قوله ونزاعه وانما رجعنا الى اجماع الصحابه قال وانكروا علوه وسواه على عرش وانه يتكلم بحرف وصوت وجعلوا نفيهما تعطيلهم أصولا دينيه يجب على الناس اعتقادها فهؤلاء وامثالهم لا يعتبر انكارهم ولا يستشهد بوفاقهم وافقوا خالفوا لا التفت اليه واما قوله قد قال تعالى في من لم يتبع سبيل المؤمنين ما قال فكان الرجل لا يعرف التلاوه ولا يحفظ الايه ونقول قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره وسبيل المؤمنين هو الصراط المستقيم وهو ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الاسلام والتوحيد ففسره بهذا اهل العلم وانت عكست الامر واجعلت من شاق الله ورسوله بمدح الشرك واهله والدعوه اليه وخرج عن سبيل المؤمنين واتبع غيره هم العلماء الامجاد النقاد الذين يعتد بوفاقهم وخلافهم وهذا عين المشاقه والمحاده لله ورسوله عكس الايه وقد ولاك ما توليت واتاح لك ما اخترت وتمنيت وصار اعداء دين الله هم اولياؤك واشياخك وحزبك واشياعك الذين تدين باقوالهم وترجع الى ارائهم وتحتج بهم في موالد النزاع فتحقق هذا الوصف فيك واما اصلاح جهنم فامره الى الله الذي بيده الملك واليه يرجع الامر كله فيقضي بين عباده بعلمه وهو اسرع الحاسم يعني وكل امره في الاخره الى الى الله عز وجل واما قوله فعل تقدير موافقتهم لا يقوم بتعريفه حدته حتى يتبين للجاهل ويعلم ان ما يقوله حق هذا فيما يتعلق بكيفيه اثبات او قيام الحجه هل يشترط ان يعلم المخاطب ان ما تقوله حق او لا ليس بلازم وانما ان تبلغه النص تتلو عليه النص عنيدا لزمته اقول في جواب هذا الرجل من المحن على الدين ومن اكابل المحرفين للكلمي اما واضعه اي عالم واي فقيه اشترط في قيام الحجه والبيان معرفه علم المخاطب بالحق من الذي اشترط هذا اي عالم واي فقيه اشترط معرفة علم المخاطب بالحق قال تعالى ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا وقال تعالى وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وقال تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمام وأمثال هذه الآيات كثيرة جدا في القرآن التي تدل على عمايتهم وعدم معرفتهم للحق كثير ولم يقل هذا أحد قبل هذا الغبي لم يقل لو لابد أن يعرف ماذا أنك على على حق حينئذ عرف أنك على حق فعانت فحصر الكفر في ماذا في كفر العنان وهذا من أشد ما يبطل هذا القول لانه يلزم منه ان يكون الكفر نوعا واحدا كفر عناد والا فلا يكون كافرا وانما يشترط فهم المراد للمتكلم والمقصود من الخطاب يعني الفهم العام كلام كما عبرنا سابقا بيننا ذلك في ها رساله تكفير المعين حكم تكفير معين لشخص حاق رحمه الله تعالى بيننا ان ثم فرقا بين الفهمين هناك فهم للدلاله والالفاظ هذا لابد منه يعني رجل لا يحسن العربيه وتاتي تقيم ماذا الحجه ببلسان عربي هذا لا لا تقوم على الحجه لا بد من مترجم ان لا بد ان يفهم فننفي حناد قيام الحجه لعدم فهمه اما عربي يخاطب عربيا ولكونه لا يفهم مغزى الكلام او نحو ذلك ودقائق الكلام هذا ليس بلازم قال نعم هنا ماذا وانما يشترط فهم المراد للمتكلم والمقصود من الخطاب لانه حق فذاك طور ثان هذا هو المستفاد من نص الكتاب والسنه وكلام اهل العلم لا ما قاله هذا المخلط الملبس وفي كتاب السنه لعبد الله ابن الامام احمد قال حدثني ابو سعيد ابن يعقوب الطالقان قال انبانا المؤمل ابن اسماعيل قال سمعت عماره ابن زذال قال بلغني ان القدريه يحشرون يوم القيامه مع المشركين فيقولون والله ما كنا مشركين فيقال لهم انكم اشركتم من حيث لا تعلمون قال وبلغني انه يقال لهم يوم القيامه انتم خصماء الله انتهى فهؤلاء ما عرفوا الحق ولا عقلوه واما قوله اذ هو جعل تعنيف وحده بمجردها بمنزله التعريف الرسولي صلى الله عليه وسلم الذي قامت به الحده بالايات الباهره الى اخر عباراته فيقال لهذا المخلط تعريف اهل العلم للجهال بمبان الاسلام واصول الايمان واصول الايمان والنصوص القطعيه والمسائل الاجماعيه حجه عند اهل العلم تقوم بها الحجه يعني هل العلماء يكونون حجه او لا نحن يكون حجه وكيف صار ورثه الانبياء وعلى اي اساس ولماذا رغب في العلم ولماذا امر بالدعوه ولماذا امر بالامر بمعروف والنهي عن المنكر لو كانت الحجه لا تقوم بهم اذا بطلت الشريعه من اصلها فهو اراد ان ينفي ماذا ان الشيخ رحمه الله قد اقام الله تعالى به الحجه على العباد اقول هذا جعل ماذا نفسه بمنزله النبي صلى الله عليه وسلم كانه لا تقوم الحجه على العباد الا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس على اطلاقه بهذه الصوره فساد في الفهم قال واصول الايمان والنصوص القطعيه والمسائل الا جماعيه حجه عند اهل العلم تقوم بها الحجه وتترتب عليها الاحكام احكام الردة وغيرها والرسول صلى الله عليه وسلم امر بالتبليغ عنهم وحث على ذلك وقال الله في الاحتجاج والنذاره في كتاب العزيز لانذركم به ومن بلغ من وصله كيف يصل عن طريق من نعم ومن الذي يبلغ وينقل نصوص الكتاب والسنه غير اهل العلم وورثه الرسل فان كانت الحجه لا تقوم بهم وبيانهم ان هذا من عند الله وهذا كلام رسوله فلا حجه بالوحيين قطعت الحجه اذ النقل والتعريف يتوقف على اهل العلم يعني بيان الشرع شرح الشرع بيان الاحكام الشرعيه يتوقف على اهل العلم كما ان بيان المعاني المقصوده والتاويلات المراده يتوقف على اهل العلم وتقوم الحجه بهم وهم نواب الرسول صلى الله عليه وسلم في الابلاغ عنه قيام الحجه بهم كما قال علي بن ابي طالب في حديث كعب بن زياد بلى لن تخلو الارض من قائم لله بحججه كي لا تبطل حجج الله وبيناته الى اخر كلامي وفي الحديث لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وبالجمله فالحجه في كل زمان انما تقوم باهل العلم ورثه الانبياء هم الذين يعلمون العامه الى اخره وما ذكر هذا المعترض من الايات التي تعجز قوى البشر عنها هي ايات ومعجزات داله على رسالته ونبوته صلى الله عليه وسلم وليس دالة على انه لا يقبل من علماء امتي بيانا ودعوه الى الله الا اذا حصل لهم مثل ما حصل له هذا ليس ليس بلازم كما يشير اليه كلام هذا الضال وهي ايضا براهين لاتباعه وعلماء امتي لانهم يبلغون عنه وفي عباره المعترض ان الجمل سجد له وهذا مما لا اصل له يعني لم يثبت بل جاء الجمل يشتكي كثره العمل وحن اليه واما السجود فلا سجود لان حديث سدود الجمل رواه الدارمي من حديث اسماعيل ابن عبد الملك ابن ابي الصغير الاسدي المكي قال فيه يحيى القطان ليس بالقوي وكذلك قال النسائي وقال عبد الرحمن ابن ابي حاتم ليس بقويا في الحديث وليس حده الترك قلت يكون مثل اشعث ابن سوار في الضعف قال نعم وقال عمرو بن علي كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنهم وقال في موضع اخر رايت عبد الرحمن بن مهدي وذكر اسماعيل ابن عبد الملك وكان قد حمل عن سفيان عنهم فقال اضرب على حديثه وقال ابو موسى محمد ابن المثنى ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن سفيان عنهم وكان عبد الرحمن يحدث عنه ثم امسك عنهم فلما حدث عنه وقال البخاري يكتب حديثه وقال ابن حبان يقلب ما يروي انتهى يعني الحديث لم يثبت ضعيف سدود ضعيف وقوله ونبوع الماء بين اصابعه ريا عباره نبطيه اراد ان ياخذ عليه بعض اللغه هذا مسلك جيد عباره نبطيه فيها من اللحن موضعان تعرف بهما انه اجنبي عن سائر العلوم الاولى في قوله نبوع فان المصدر نبع من باب ضرب يضرب ضربا اذا النبع ينبع نبع ينبع نبعا لا يقال نبوع ولا يجوز ضرب يضرب ضروبا وجواز هذا الوزن في جمع فعل قليل جدا يعني في مساله اخرى في الجمع والذي ذكره المعترض يريد به المصدر للجمع بخلاف فعل ساكن العين فانه يجمع على فعول ككرم وكروم وصقر والصقور هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى لكنه محفوظ نبوع موجود في لسان العرب ولذلك قال في المفردات نبع الماء ينبع نبعا ونبوعا نبع الماء ينبع نبعا ونبوعا وينبوعا هذا محفوظ وبعضهم نازع فيه لكنه موجود ما دام انه موجود كفى واللحنه الاخرى قوله ريا فالحال لا تصنح هنا اذ صاحبها لا يصلح ان يكون المصدر نبوع ولا الجمع اصابعه على ندرته فالكلام نبطي ساقط علامه بطيس واما قوله اما هذا فليس التعريف بحجه حتى يعلم المعرف ان ما عرفه به هو الحق ثم يعاند حصل الكفر به بالعناد فقد تقدم ما فيه وهذا محض تكرير واسهاب واسهاب مفلس لا يدري ما يقول فدع عنك كتابته لس منها ولو سوّدت وجهك بالميداد الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين